ما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوقفت نتين فلهن نص ما ترك وان كانت واحده فلهن النصف ولابو وجه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد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 دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا